ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهلها به القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءتهم رسلنا لوطا صيبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن مندوك وأهلك إن مرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهم هذه القرية لجزاء من السماوات بما كانوا بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها سَيِّنَتَلِ قَوْمٌ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَجُلِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَجُلِ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَمِفِ الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِمِينَ وَعَادَمُوا ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكان مستبصرا